بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذاقر السماوات والأرض جاعدنا ماتفة رسولا أولي أجنحة أولي أجنحة مثنا وثلاثة وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا منسك بها وما يمشي خلاصنا لهم ربي وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين ترون ما في الله عليكم من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فانظروا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك الله ترجع العمر يا أيها الناس إن وعد الله حقا فلا تغرنكم الحياة الثنية فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الأرض. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو فزبه ليكونوا من أصحاب السعيدين الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة أجر كبير أفمن زين لهم وعملهم فرآه حسنا فإن الله يغل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يسمحون والله الذي أرسل الرياح فتهير سحادا فسناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد المحياء كذلك النشور من كان يريد الحزة فالله العزة جميعا إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يدور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج وما تحمل من هنسى ولا تضع إلا بعلمه ما يعمع من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتابه إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عده فرات سائر هذا ملف أجاج ومن كل تأكلون لحماً يُؤْنِحُ حِلَتَانِ تَتْلَبَسُونَهَا وَتَرَى الْفِكِهَ فيه تَهْدَؤُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى لَّاكُن مَّوْلَى لَكُمْ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن لَهُ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْنِيرٍ إِن تَدْعُوْم لَا يَسْمَعُونَ مَا آتِيْكُمْ وَلَوْ سَمِعُوْنَ أَسْتَجَابُوْنَ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرَّتِهُمْ وَلَا يُنَفِّيُهُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ فُقَرَاءٌ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الْحَمِيدُ إن يشأ يبهلكم ويأتي بخلف جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تجر واجرة مجر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يصمل منه شيء ولو كان ذا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغلب وأبوام الصلاة وَمَنْتَجَتْكَ فَإِنَّمَا يَتَلَكَ عَلِمُ السِّيِّرِ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْقَصِيرُ وَلَا الْبُلُماتُ وَلَا الْمُنُورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَن تَبْيُشْ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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الدفال جدد فيض وحمر مختلف ألوانها وغرى بيشود ومن الناس والثواب والأنعام مختلف ألوان وكذلك إنما يخشى الله من عباده علماء إن الله عزيز رفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رجتناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم قجورهم ويزيدهم من قضيه وهو غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لفبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطبينا من عبادنا فمنهم ظالمون لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات وعدمين يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لرسول شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمشتنا فيها نصر ولا يمشتنا فيها لفور والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يصفف عنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يصفف عنهم من عذابها فذلك نجزي كل فور وهم يشطرحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم أمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم مذير فدوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غير السماوات والأرض إنه عليم بذات السؤول هو الذي جعلك شلاءه الأرض وما خلف ولا يزيد الكافرين خوفهم عند ردهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين خوفهم إلا خشارة قل أرأيتم شركاء الذين تذرون من دون الله أو من ما لا خلفوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أن لهم شرق في السماوات أم هاتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تجولا ولئن ذلك أنسكهما من, من أحد بعدهم لَمْ يَكُنْ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِن جَاءَهُمُ نَذِيرٌ لَّيَقُولُنَّ إِنَّ أَهْدَى هَٰؤُلَاءِ إِلَّا مُفْتَرُونَ فَلَن نَّجَاءَهُم نَّذِيرٌ مَّا دَادَهُمْ إِلَّا نُصُورًا إِشْرِكَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَتَرَسَّى ولا يحيق المكر الشيء إلا بأهمه فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاطبة الذين من قبلهم وكانوا عشد منهم هَنَاكَ اللَّهُ يَغِيبُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأرض إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ ذَرَّةٍ وَلَٰكِنْ أَخَّرَهُمْ أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ Uh na very good